غير ا ل م و و عليهم ل ا ل ء ا ل ل ن الحسنى من ق ب ك من و ل إلا و و ح ي إليه إلا ن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 كذلك موسوعه النابلسي ي للعلوم ض كانتا ل يرى الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و أن ا ل الأرض كانتا رتقا ف ف ت ق ن ا ه م ا و ج ع ل ن ا من ا ل م ا ء كل ش ي ء حي أ ف ل ا يؤمنون و ج ع ل ن ا في الاسلاميه أ ر ر ض و ا س م ا ج الله س ع ل م ي ه ت د و ن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 وكل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم, فهم الخالدون كل نفس ذات الموت. كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا راك الذين كفروا إن يتخذونك إ ل ا هزوا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 و ي ق و ل و ن متى ه ذ ا ا ل و ع د إ ن كنتم ص ا د ق ي ن ل و ي ع ل م ا ل ذ ي حين ن كفروا ل ا ي ك ف و ن عن و ج ه م ا ل ن ا ر و ل ا عن ظ ه و ر م ولا هم ي ه بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ف ح ا قل ب ا ذ ي ن سخروا من ه به م ما كانوا يكلاكم س ت ه ز ئ و ن قل من ي بالليل والنهار من الرحمن ف ل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من لا ي ي س ت ط م و ن نصر ن أ ف س ه م و ل ا ه م م ن ا ل م ت ع ن ا هؤلاء و ب ا ه م حتى ي ا ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا يرون أن ويأتي الأرض ننقصها م ن أ ط ر ا ف ه ا أفهم ا ل غ ا ل ب و ن قل إ ن م ا أنذركم ب ا ل و ح ي للعلوم ا ل د ع ا ء إ ذ ا م ا ي ذ ر و ن ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس كان مثقال ح ب ة من خردل, أتينا بها, كان من حبة من خردل أتينا, بها اتينا بها وكفى بنا حاسبين